أَمِ اتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَمَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا تدون قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ارسلت به كافرون فنتقمنا منهم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 وَجَعَهَا كَمَةً ذَاقِيَةًَ فِي عَقِبِهلَ عَهُم يَرجعون بلَلْمَ التَّعْتُهَاأُلَِ وَآبَ أَهُم حتىَ جَأَهُم الحَّ رَسُول مُبِين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 وَلَ لأََكَُ النَّ سُؤَُّةَ واحِدَةَ الَّ جَعَناَالِمَي يَكفُرُ بِال الرَّحْمَانِ لِبُيوتِهِم سُقُفَ مِن فِي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 119. ورقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين 110. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين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 وَلَ نَ شَاءُ لَ يَعلنَامِن كُمَّ لائِكَةَم فِي الأررض يَخْلُفُون وَإَِّهُ لعِلمُ للِسَّاعةِ فَلَا تَمتَعَّ بِهَا وَتَّبِعُون هذا صِراتُم مُستَقِيم وَلَا يَصًُّاَّكُمُ الشَّيطان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 يَا مَنْ لا لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تحبرون.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 لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ 112. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون 113. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 114. أم أبرضوا أمرا مبرمون